وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِكُمْ لَئِن مَّرَّتْ بِهِمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تَقْسِمُوا طَاعَةَ مَعْرُوفٍ إِنَّ اللَّهَ كَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاعُ الْمُبِيرِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ يَقُومُ عَمِلُ الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي أَرْضِكَ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي اُكْتُبَ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ قَوْفِهِمْ یا بھو نیلا شی پوشا جدون وی لا کیا الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواه النار ولبيس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستاذن الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الكلم منكم ثلاثه مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاه العشاء ثلاث الله لكم پہلی والله عليم حكيم پورا مکی بلا وال حلم فلیستاذنو کما استاذن الذین من قبلهم کذلك يبین الله لکن آیاته والله علیم حكیم والقواعد من النساء اللہ تیلا يرزون فلنا ہو بہ نئی چرجا چینس نئی سمیون لا لا میں ہر جوں والا رو ہاں رو جوں ویری ہر جل اللہ کسی کب ولا على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 او بيوت اعمالكم او بيوت عماثكم او بيوت اخوالكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتيحه او صديقكم ليس عليكم جناح لن تأكلوا جميعا واشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم لا حتى ملونا ان سی يستاذنون ن وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَادَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَادًا لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَوْفِرْ لَهُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَفُورٌ رَّحِيمٌ